وبعد فهذا هو المجلس السادس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي وهذا هو اليوم السادس عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا المجلس نختم إن شاء الله تعالى المقدمات اللغوية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا المتن ويبقى لنا حديثه لاحقا عن الحروف ومبدأ اللغات وينتقل بعدها إلى المقدمات الشرعية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل. الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى وما إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم الكناية والتعريض من مباحث اللغة عموما والبلاغة على وجه الخصوص ولهذا لما جاء المرداوي في التحرير أصل هذا المختصر قال رحمه الله فائدة ولم يسمه فصلا فأدرجه ضمن مسائل المقدمات اللغوية ثم قال في شرحه رحمه الله الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء البيان والمعاني لا علماء الأصول لكن لما كان مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز ذكرى استطرادا وأيضا فقد يلتبسان على السامع ولذلك لم يذكرهما إلا القليل من الأصوليين انتهى كلامه رحمه الله وأوجز هنا ابن النجار في جملتين ما يتعلق بالكناية والتعريض فقط من ناحية وصفهما بالحقيقة والمجاز ليس إلا الكناية لفظ يراد به لازم معناها مع جواز إرادة ذلك المعنى يعني يمثلون بقولهم فلان كثير الرماد كناية عن الكرم لأن كثير الرماد يعني كثير الطبخ وكثير الطبخ يعني كثير الضيوف وكثير الضيفان يعني الكرم فلفظ يراد به لازم المعنى مع جواز إرادة ذلك المعنى يعني لما أقول كثير الرماد هو حقيقة كثير الرماد أو ليس كذلك بلى رماده كثير هذا معنى حقيقي هذا الفرق بين الكناية والمجاز فإن المجاز لا يراد به حقيقة معناه أما هذا فقد يراد لكن المتكلم يريد المعنى اللازم فاختلف البلاغيون هل الكناية بهذه الطريقة هي حقيقة أو مجاز فمنهم من قال هي حقيقة ومنهم من قال هو مجاز ومنهم من قال بتقدير طريقة المصنف هنا حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم يعني إذا التفت المتكلم إلى المعنى الحقيقي قال كثير الرماد إذا خطر بباله وهو يتكلم معنى الرماد حقيقة وكثرته وإن كان يريد الكرم فعندئذ يكون قوله كناية كثير الرماد حقيقة أو مجاز حقيقة حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه هو أراد كثرة الرماد وقصده لكنه يريد لازم المعنى وهو الكرم قال ومجاز إلا لم يريد المعنى الحقيقي تقول فلان مرفوع الرأس ماذا يقصد؟ كناية عن الفخر والاعتزاز فهو لا يريد رفع الرأس حقيقة بمعنى رفعه ليس مثل كثير الرماد فإن لم يرد المعنى الحقيقي سيكون مجازا وإلا فهو حقيقة نعم والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره أيضا التعريض في مثل مقولة نبي الله إبراهيم عليه السلام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني في تكسير أصنامهم التعريض لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره فاللفظ المستعمل في معناه وماذا قال بل فعله كبيرهم ليس المقصود تكسير الصنم حقيقة بأن الكبير الأصنام هو الذي قام فكسرها لما قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هو أراد الوصول بهم إلى هذا المعنى أراد الانتقال إلى إلى معنى غير الذي اشتمل عليه اللفظ صراحة ولهذا فإذا سمي هذا كذبا فيكون بمعنى أنه غير مطابق يعني مجازا ولهذا جاء في الحديث إلا أنه كذب ثلاث كذبات ليس المقصود الكذب الحقيقي لكن صورة اللفظ تبدو غير مطابقة من الكناية أيضا أو من التعريض عفوا قول قوم مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية تعريض, تعريض لها بالفاحشة هذا التعريض ويتكلم الفقهاء مثلا في مسألة التعريض بالقذفها ليوجب الحد لما يقول رجل لخصمه في خصومة لست زانيا هو تكلم عن نفسه لكنه تعريض بخصمه فهل يجب الحد باعتباره قذفا تعريضا أما تصريحا فليس كذلك فإذا نظرت إلى التعريض من حيث إن ظاهر اللفظ المستعمل في معناه مع التلوح بغيره أنه إنما أريد المعنى الذي يلوح به وليس المقصود صراحة في اللفظ هل هو حقيقة أو مجاز قال المصنف رحمه الله والتعريض حقيقة لأن ظاهر المعنى اللفظ المستعمل في المعنى ليس متروكا تماما ليس كما تقول رأيت أسدا وتقصد الرجل الشجاع فما اهتركت المعنى الحقيقي لللفظ تماما وإن لوحت بغيره نعم قال المصنف رحمه الله فصل الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى ولا بد من تغير ولو تقديرا نعم الحديث عن الاشتقاق في هذا الفصل أيضا هو ليس من صلب مسائل علم الأصول ولا من تتماته لكنه يذكر في مقدم في خاتمة المقدمات اللغوية في مثل هذا المكان لما يتعلق به من مسائل لها أثر في بعضها كمساءة بعد قليل يقول المرداوي رحمه الله في شرحه على مختصره قال أئمة هذا الشأن الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردا إلى أبوابها ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه؟ وقال السراج لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل يتحدثون عن اشتقاق باعتباره ركنا من أركان تعلم اللغة وأن الذي لا يفهم الاشتقاق لا يحسن فهم الكلام ولا يحسن استعمال الألفاظ ولا محاولة أخذ الأصل للكلمة حتى ينتقل منها إلى متصرفاتها واشتقاقاتها ما الاشتقاق؟ قال رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى تقول من الضرب الفعل ضربا واسم الفاعل ضارب واسم المفعول مضروب ضرب وضارب وضربا ومضروب هذه اشتقاقات ما الاصل فيها طيب انا عندي الان مصدر وعندي فعل وعندي وصف الوصف سواء كان اسم فاعل او اسم مفعول السؤال ايها هو الاصل الذي منه تشتق الباقيات لنحات مذهبان للنحات مذهبان فأهل الكوفة يقولون الأصل هو الفعل تقول ضرب هو الفعل ثم اشتققنا اسم مفاعل فقلنا ضارب واسم مفعول فقلنا مضروب واشتققنا مصدرا فقلنا ضربا والبصريون يقولون الأصل هو المصدر الضرب هو المصدر والفعل مشتق منه ضرب. واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة اسم الزمان اسم المكان سائر الاشتقاقات مأخوذة المصدر فهذان مذهبان ما أراد المصنف الدخول في التفاصيل ولا ميل مذهب على مذهب فقال رد لفظ إلى آخر سواء جعلت الأصل هو الفعل أو جعلت الأصل هو المصدر أي كان مذهبك ألست ترد لفظا إلى لفظ يعني ترد فرعا إلى أصل فأنت تشتق منه بغض النظر عن الأصل عندك ما هو رد لفظ إلى آخرة، فشمل الاسم والفعل الاسم كان مصدرا أو الفعل أيهما هو الأصل ليس هذا مهما في الاشتقاق مهم عند المتخصص ليرجح أحد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه الكلمات أن تكون أصلا رد لفظ إلى آخرة لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته له في المعنى هذاني ركناني في الاشتقاق موافقة اللفظ لمشتقه في الحروف الأصلية ضرب ضارب مضروب ضربا هذه اشتقاقات القدر المشترك للحروف الأصلية الضاد والراء والباء هذا القدر مشترك موجود فيها قال مع المناسبة في المعنى لأن الحروف وإن كانت مشتركة من غير مناسبة في المعنى فلا يكون أحدهما مشتقا من الآخر يقولون كلحم وملح وحلم الحاء واللام والميم موجودة في الثلاث الكلمات لكن ما في مناسبة في المعنى فهل يكون بعضها مشتقا من بعض لا علاقة لها بذاك فلا تكون هذه داخلة في الاشتقاء يورد على التعريف أنه ينتقض بالتصغير تقول طالب وطويل. وتقول كتاب وكتيب فأنت عندك موافقة في الحروف الأصلية فهل يكون الاسم المصغر مشتقا من المكبر هل تكون التثنية مشتقة من المفرد كتاب وكتابان لا يقول أحد بأن التثنية اشتقاق ولا يقول أحد بأن التصغير اشتقاق طيب هو يرد على التعريف أجابوا عنه قالوا نحن نقول في التعريف مناسبة في المعنى ولم نقل اتحاد في المعنى التصغير والتفنية هذه اتحاد في المعنى فليست نقضا على التعريف الركن الوارد في الاشتقاق قال ولابد من تغيير ولو تقديرا في الاشتقاق يحدث تغيير ما التغيير التغيير إما زيادة حرف أو زيادة حركة أو زيادتهما معا أو تكون نقص حرف أو نقص حركة أو نقصهما معا هذه كم ستة أصلها ثلاثة حركة حركة وحرف ثم كل منهما زيادة ونقص ثم إما مفردين أو معا فهذه ثلاثة يتخلص منها إذا جمعت بعضها إلى بعض قد تكون زيادة حرف وحركة أو زيادة حركة ونقص حرف الملخص من هذا كما يقولون خمسة عشر وجها للتغيير بين المشتقي والمشتقي منه وصورته كذا كثيرة مثلا تقول كاذب وكذب فالذي حصل إذا قلت كذب هو الأصل فكاذب اسم الفاعل الوصف المشتق منه صار فيه زيادة حرف وتغير حركة كانت كذب فصارت كاذب فتغيرت الحركة وزيادة حرف تقول أكل وأكل سواء قلت الأصل هو الفعل والمصدر مشتق أو المصدر أصل والفعل مشتق تغيرت الحركة اختلاف الحركة أو تقول صهل وصهيل موعد ووعد كل هذه فيها زيادة حرف نقص حرف حركة كلاهما أو أحدهما فيتخلص من ذلك نحو من خمسة عشر وجها للتغيير قال ولو تقديره نعم والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه تكلم عن الاشتقاق الذي هو رد اللفظ إلى آخر ما المشتق قال فرع وافق أصلا لما تكلم عن الاشتقاق تكلم عن اللفظ المشتق نفسه ما هو هو فرع وافق أصلا وافقه في إيش قال بحروفه الأصول ومعناه فيخرج من هذا التعريف ما وافق المعنى فقط دون الاشتراك في الأصول في الحروف مثل ماذا النطق والكلام الحبس والمنع المعنى واحد موافقة المعنى فقط دون اشتراك الحروف هل يسمى اشتقاقا لا. طب والاشتراك في الحروف دون النظر إلى المعنى؟ كذلك ليس اشتقاقا ملح وحلم وهذه ليست اشتقاقا وإن توافقت الحروف فلا بد من اشتراك الأمرين. المشتق فرع وافق أصلاً بحروفه الأصول ومعناه. الذهب والذهاب. الذهب المعدن والذهاب. الاشتراك في الحروف موجود. لكنه ليس اشتقاقا لاختلاف المعنى نعم ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر وفي الأوسط في الحروف كجذب من الجذب وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب نعم الاشتقاق ثلاثة أنواع أوسط أصغر وأوسط وأكبر بدأ بأولها فقال الاشتقاق الأصغر وهو المحدود المراد في الغالب إذا أطلق الاشتقاق هو الاشتقاق الأصغر قال وهو المحدود يعني وهو الذي عرفه في الحد واذ عرف fits رد لفظ إلى آخر لموافقة له في الحروف الأصلية والمناسبة في المعنى هذا وتعرف الاشتقاق الأصغر ففي الأصغر وهو المحدود يتفقاني ماهما المشتق والمشتق منه الفرع والأصل يتفقان في الحروف والترتيب نصر من النصر ضرب من الضرب أكل من الأكل أو إذا كنت بصريا ستقول, ستقول نصر من نصر وأكل من أكل وضرب من ضرب ماذا تلاحظ في المشتقي والمشتق منه ترى الاتفاق في الحروف مع ترتيبها دون اختلاف نون صادر في الفعل وفي المصدر نصر نصرا ضرب ضربا أكل أكل اتفاق الحروف مع التوافق في الترتيب يسمى اشتقاقا أصغرا وكأنهم نظروا إلى أن العمل فيه ليس كثيرا ترتيب الحروف باقي فهو اشتقاق أصغر الأوسط أعلى منه درجة هو التوافق في الحروف هو, هو قال يتفقان في الحروف كجبذ من الجذب الاتفاق في الحروف فقط يعني من غير مراعاة الترتيب تقول جبذ من الجذب وهو الأخذ بشدة المصدر جذب وجاء الاشتقاق منه جبذ فالذي حصل تختلف ترتيب الباء والذال هذا اشتقاق لن يكون أصغر لأن ترتيب الحروف اختلف فانتقل إلى الأوسط هذا الأوسط بتعريف المصنف سماه العضد القاضي عضد الدين الاشتقاق الصغير وسماه الكوراني الاشتقاق الكبير أريد أن ألفت نظرك إلى أن أهل العلم تفاوتون في تعريف الاشتقاق الأصغر والأوسط والأكبر فبعضهم يسمي الصغيرة وسطة وبعضهم يسمي هذا الأوسط صغيرا وبعضهم يسميه كبيرا لا مشاحت في الاصطلاح إذا فهمت الفرق بين نوع ونوع فمتى كان الاشتقاق اتفاقا في الحروف مع ترتيبها فهو اشتقاق نوع سميه صغيرا أو سميه ما شئت ونوع آخر هو الاتفاق في الحروف بغض النظر عن ترتيبها فيسمى أوسط بطريقة مصنف ويسميه العضد صغيرا والكوران يسميه كبيرا قال وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفه اتفاق اللفظين ليس في الحروف لا في مخارج الحروف يعني حرف يشارك حرفا في المخرج مثل نعق والنهيق لو قلت نعق مشتق من النعيق سيكون اشتقاقا أصغر نون عين قاف نفس الترتيب لكن لو قلت نعق مشتق من النهيق العين جاء مكانها الهاء وكلاهما حرف حلق فهذا اشتقاق أكبر لأنك ما رأيت إلى المساواة والتماثل في الحرف نفسه بل ارتقيت إلى جنس الحرف هو مخرجه. مثل ثلم من الثلبي لو قلت ثلم من الثلمي سيكون اشتقاقا أصغر لكن ثلم من الثلبي اشتقاق أكبر لأن الميم والباء يتفقان في المخرج وهو الشفتان فعندئذ إذا انتقلت إلى هذا المستوى في الاشتقاقات ألا تنظر إلى الاشتباه في الحروف بل إلى مخارج الحروف وهذا يتحقق كما قال في حروف الحلق فعين مع الها أو في الشفتين الميم مع الباء هذه الطريقة التي ربما يقول فيها بعض الفقهاء في تعرف الضمان مثلا يقولون هو مأخوذ من الضم طيب وإين النون غير موجودة هذا يسمونه اشتقاقا أكبر هذا الاشتقاق الأكبر بهذا التعريف لا يقبله كثير من النحات ولهذا يقول أبو حيان ولم يقل به من النحات إلا أبو الفتح بن جن يعني قال والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اضطراده حتى الذي قاله أبو حيان من أنه لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحات إلا ابن جنه أيضا هذا غير غير مسلم لأن ابن جن لا يقول بالاشتقاق الأكبر وما سماه ابن جن الاشتقاق الأكبر يقصد به الأوسط باصطلاح مصنف هنا وهو اتفاق اللفظين والحروف دون ترتيب الحروف فلما سماه ابن جن الاشتقاق الأكبر هو ما يقصد هذا وإلا فنوحات لا يقولون به ولهذا قال المرداوي في مختصره لما ذكر اشتقاق الأكبر قال ولم يثبته الأكثر لا يرون الاشتقاق إلا نوعين وبالتالي فهو من باب ذكر مذاهب العلماء فيه ويطردك اسم فاعل ونحوه وقد يختصك القارورة المشتق قد يطرد وقد يختص المقصود بالاضطراد أن يكون الاشتقاق صادقا في المعنى على كل ما يطلق عليه مثلا اسم الفاعل الضارب أليس يصدق على كل من ضرب فهو إذن مطرد يعني الضارب مشتق من الضرب فكل من وقع منه ضرب يسمى ضاربا وكل من وقع عليه ضرب يسمى مضروبا هذا مطرد. ليش مطرد؟ لأن كل من وقع منه الضرب يوصف بذلك فيكون مضطردا بخلاف المشتقات التي لا تطرد. القارورة مشتقة من القر وهو ما يقر فيه السائل أو المائع والأصل أن كل إناء يمكن وأن يحفظ فيه المائع والسائل يسمى قارورة لأنه يقر فيه لكن اللغة لم تطرد في هذا المعنى وما جعل القارورة لوعاء يقر فيه السائل إلا إن كان زجاجا القارورة من الزجاج أما وعاء الخشب وعاء الخزف الفخار ونحوه وإن كان وعاء يقر فيه السائل فلا يسمى عندهم قارورة فهذا مشتق مختص. لماذا سموه مختصا لأنه لا يطرد ويختص ببعض محاله فسمي مختصة فهذا من باب التنويع المشتق تارة يكون مطردا وتارة يكون مختص أيهما الأكثر الاضطراد نعم وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه طيب إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها يعني تقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب منه يصح؟ أقول زيد ضارب قبل وقوع الضرب من قبل وقوع هذه الصفة المشتق منها إن أردت الفعل فقولك زيد ضارب مجاز وإن أردت الصفه يعني أن تصف زيدا بالضرب فهو حقيقة فتقول زيد ضارب يعني الذي يقع منه الضرب ولست تقصد أنه وقع منه ألا تقول خبز مشبع وأنت ما أكلت بعد وتقول ماء مرو وخمر مسكر وليس بالضرورة أن يكون شيء من ذلك وقع منه الوصف المشتق هنا إذا يقول في مسألة إطلاق المشتق قبل تحقق الصفة المشتقة مجاز إن أريد الفعل إن أردت أن الخبز عند الأكل منه يقع به الإشباع وأن الماء بعد الشرب منه يحصل به الإرواء وأن الخمر عند تعاطيه يحصل به الإسكار عندما تتكلم عن الفعل باستعمال المشتق إذا أردت الفعل فيكون هذا مجازا وإن أردت الصفة أن تصف الخمر بأنها مسكرة والخبز بأنه مشبع والسيف بأنه قطوع فأنت عندئذ تستعمل الاشتقاق حقيقة فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقية وحقيقة أما صفات الله تعالى من هنا إلى آخر هذا الفصل مسائل عقدية متعلقة بالاشتقاق وفيها اختلاف بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من بعض أهل المذاهب والفرق وأراد به المصنف رحمه الله أن يذكر أصول هذه المسائل العقدية بعودتها إلى هذا الباب من الاشتقاق بدأ بصفات الله تعالى قديمة وحقيقة قديمة لعن ليست حادثة صفات الله قديمة وصفها بالقدم الذي هو ضد الحدوث وحقيقة يعني ليست مجازا حتى تقبل التأويل ولم يفرق المصنف رحمه الله هنا في الصفات بين صفات الذات وصفات الأفعال فكلها عند أهل السنة ذاتية قديمة حقيقية الذاتية والفعلية مذهب معتزلة أن الصفات حادثة ولهذا عمدوا إلى, إلى تأويلها وإنكار الصفات تماما الصفات الذاتية والفعلية على حد سواء فلا يثبتون السمع والبصر والكلام ولا يثبتون النزول والمجيء وسائر ما يذكر في النصوص من صفات الله إذن هو مذهبهم أن الصفات حادثة وقالوا إن اتصاف القديم بالحادث ممتنع والذات الإلهية لا يجوز اتصافها بالصفات الحوادث ووقعوا في تأويل الصفات أون فيها الأشاعرة يرون صفات الفعل حادثة وصفات الذات قديمة ولهذا أثبتوا الصفات السبع وبعضهم يجعلها عشراً ويؤولون الباقيات لأنها حادثة والحادث لا يوصف به القديم وهكذا قال رحمه الله فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة ما الذي جر إلى هذا الكلام لأن الصفات اشتقاق يعني تقول الله عالم أو عليم وسميع وبصير وقدير صفاتك السمع والبصر والقدرة والعلم والحياة والإرادة والمجيء والنزول والضحك والغضب والرضا وسائر صفات الله جل جلاله هي صفات والصفات مشتقة كما تقدم إما أن تشتق من الفعل أو تشتق من المصدر سميع إما تقول من سمع أو من السمع فماذا ما الذي يترتب على هذا عقديا؟ في صفات الله عز وجل جاءت نصوص القرآن التي لا سبيل إلى إنكارها إن الله سميع بصير الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي نصوص السنة مثلها كثير ومثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بل يداه مبسوطتان عجب ربكما من صنيعكما بضيفكم البارحة لله أشد فرحا إلى آخرها من النصوص التي فيها نسبة تلك الصفات إلى الله جل جلاله صفات الله قديمة المقصود بقديمة إثبات أن نسبتها إلى الله جل جلاله لا تتنافى مع وصف الذات الإلهية بالقدم قال وقوله حقيقة أن ليست مجازة نعم والمشتق والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز طيب المشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز كقولك لزيد وهو يضرب عند ضربه تقول زيد ضارب أطلقت المشتق وهو اسم الفاعل الظارب حال وجود الصفة قولك زيد ضارب حقيقة أو مجاز طيب ضرب زيد صباح اليوم ولما أقبل قلت هذا زيد ضارب أنت عندئذ بعد انقضاء الصفة استعمالك للمشتق يكون مجازا قولك زيد ضارب باعتبار ما وقع منه ما كان فأما عند التلبس عند وجود الصفة حقيقة فاستعمال المشتقي حقيقة وبعد انقضائها مجاز هذا مذهب حكاه المصنف أما الشطر الأول من الجملة وهو إطلاق المشتقي حال وجود الصفة حقيقة فحكاه بعضهم إجماعا لا يختلف في هذا أحد لكن بعد انقضاء الصفة هل أقول زيد ضارب وفلان المضروب على اعتبار ما كان هذا مجاز وعند القاضي وابن عقيل وعند الحنفية وترجيح الإمام الرازي وعند الأكثر أن إطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد انقضائها فلما أقول زيد ضارب لن أقول مجاز باعتبار ما كان هو وصف تعلق به فأصفه بذلك وهذا على مذهب الأكثر يكون حقيقة والمصنف رجح ما ترى وأبو الخطاب من الحنابلة أخذ مذهبا تفصيليا فقال إن كانت الصفات لا يبقى فيها المعنى فتكون مجازا كالقيام والقعود زيد قائم وفلان قاعد طب حتى أنت الآن قاعد لكن القعود حصل منك الذي بقي هذا هو أثر القعود أما المصادر السيالة التي تتحدث أو تتجدد ويحدوثها باستمرار كالكلام لما أقول فلان متكلم أو أصف فلانا بالكلام يقول أبو الخطاب إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة فاستعمال المشتق منها الوصف حقيقة وأما التي يمكن فيها بقاء المعنى كالقيام فلان قائم ولا يزال القيام باقيا وقاعد لا يزال القعود قاعدا فيكون هذا مجازا لأنه لما قعد أولا تقول فلان قاعد واستمرار هذا الوصف بعد ذلك هو أثر له فيكون مجازا فأخذ مذهبا وسطا فرق بين المصادر السيالة وغيرها فيقول هذا حقيقة وهذا مجاز والمذهبان الآخران ما رجح المصنف عند وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز والأكثر على أن إطلاق المشتق حقيقة عند وجود الصفة وبعد الانقضاء نعم وشرطه صدق أصله شرطه شرط ماذا المشتق صدق أصله وهو المشتق منه إيش يعني لا يصدق أن تقول ضارب اسم الفاعل وهو المشتق إل على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات ما يمكن أن تصف ذاتا لا يتحقق فيها وجود الصفة بصفة لا يمكن وقوعها منه شرطه صدق أصله يعني ضارب ما أصله ضرب إن قلت هو الفعل أو ضرب إن لم يمكن وقوع الضرب من الذات التي وصفتها بهذا الوصف فلا يصدق الاشتقاق ولو تقديرا إنك ميت وإنهم ميتون ميت من الموت يعني هو آيل إليه لا محالة فيصدق الاشتقاق طيب سؤال هل يمكن هل يمكن أن نستعمل مشتقا صفة اسم فاعل صيغة مبالغ صفة مشبهة من غير أن يكون أصله صادقا أو ممكنا واتصاف الذات به لا ما يمكن نقول شرطه صدق أصله هذا يا إخوة ردا على المعتزلة فإن الجبائية تنفي العلم عن الله مع إثبات الاسم فيقولون عالم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر هو لن ينكر الاسم ليش؟ لأنه ثابت موجود في الآية لهو لا يريد إثبات الصفة فماذا يفعل؟ أورد هذا الانفكاك يثبتون الاشتقاق ولا يشترطون صدق الأصل فقاعد أهل السنة هذه القاعدة شرط الاشتقاق صدق أصله حتى يكون هذا مدخلا في الرد على هذا المذهب المحدث فيقول سميع بلا سمع مريد بلا إرادة حي بلا حياة وتعرف أصل الإشكال عندهم فإنهم قالوا الصفة إما أن تكون حادثة أو قديمة فإن كانت حادثة امتنع وصف الذات الالهية القديمة بها لامتناع حلول الحادث بالقديم طيب واذا قلت ان الصفات الالهية قديمة قالوا لزم منه تعدد القدماء وهذا ايضا كفر فالذات الالهية قديمة والصفة قديمة والصفة الثانية وتعددها يستلزم تعدد القدماء بغض النظر عن طريقة ابطال مثل هذا وقد فاض فيه اهل العلم يقول هنا شرطه صدق اصله لن تقول ضارب إلا إذا أمكن وقوع الضرب من الذات فأما أن تفترض عدم هذا فالاشتقاق أصلا خطأ فإذا جاء الاشتقاق موجودا في نص شرعي وسلمت به يلزم منه أن تصدق أصله وهو اتصاف الذات الإلهية بالسمع والبصر والحياة والإرادة ونحوها نعم وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل هذا بالعكس كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل مثل الضرب وضارب كل اسم معنى قائم بمحل يشتق لمحله اسم فاعل منه أيضا ردا على المعتزلة سموا الله متكلما بكلام خلقه في جسم ولم يسموا هذا الجسم متكلما كلم الله موسى لما جاء إلى الطوى قالوا خلق الله الكلام في شجرة فسمعه موسى طب الشجرة متكلم لا طب الله عز وجل لما قال وكلم الله موسى أو ناديناه من جانب الطور الأيمن ماذا تسمي هذا قال كلم الله موسى بكلام خلقه يقول أهل السنة كل اسم معنا قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل هذا الكلام وهو معنا قائم بمحل يجب أن يشتق منه اسم فاعل فتقول متكلم وتقول سميع وتقول بصير، فلا يشتق اسم فاعل لشيء إذا كنت تظن أن الفعل قائم بغيره فيكون هذا من الخطأ وهو أحد الطرق أيضا في إغلاق بعض مداخل المذاهب الفاسدة في صفات الله تعالى نعم. وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به الاشتقاق لا يفيد الاختصاص الأبيض ونحوه هذا مشتقات الصفات المشبهة يدل على ذات متصفة ببياض أسود يدل على ذات متصفة بسواد قد يكون أبيض وأسود صفة لإنسان قد يكون صفة لجسم لكتاب قد يكون صفة لورقة قد يكون صفة لشراب أي كان فأبيض وأسود وأحمر وأصفر قال هو صفة لذات متصفة بهذه الصفة لا على خصوصيتها به لا على أن الذات مختصة بهذا الوصف الذي هو البياض أو السواد أو الإحمرار أو الإصفرار ونحوه. نعم والخلق غير المخلوق وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة هذا أيضا واحدة من مسائل الاعتقاد التي يحاول فيها أهل السنة تقرير مذهب يبتعدون به عن مداخل الفرق التي تأولت فيه على غير طريقة السلف يقول رحمه الله تعالى الخلق غير للمخلوق وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة أكثر الحنابلة والحنفية وإمة الشافعية والمالكية وهي طريقة السلف يفرقون بين الخلق والمخلوق الخلق صفة للخالق والمخلوق هو أثر هذه الصفة الإلهية فيما خلق الله جل جلاله مغاير لصفة القدرة وذكر البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد هذا المذهب عن العلماء مطلقا وأنه لا يخالف في هذا أحد بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون الخلق هم لا يثبتون لله صفة ذاتية من أفعاله فيقول الخلق هو المخلوق فرارا من إثبات صفة الخلق فإذا قلت ثبت صفة الخلق في نصوص يقولون الخلق المقصود به المخلوق وليس صفة ذاتية لله عز وجل فقال الخلق غير المخلوق لأن الخلق المصدر الذي هو صفة لله قال فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة القاضي أبو يعلى في أول قوليه كان يقول والخلق هو المخلوق وكذلك ابن عقيل والأشعرية أكثر المعتزله على هذا المذهب فإذا جاءوا يتكلمون عن صفة الخلق يقولون خلق هو المخلوق يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامهم القرآن صفة لله تعالى كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والإرادة والبصر والسمع نحو ذلك وذلك لا يقوم إلا بموصوف لما جاء رحمه الله يتكلم عن مسألة الخلق وكيف يقال الخلق هو المخلوق أو غيره يقول ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله فماذا يفعلوا لما جاءوا للخلق قالوا وإنما الخلق هو المخلوق أو مجرد نسبة وإضافة هذا خلق الله يعني مخلوقات الله فيقولون الخلق بالمخلوق والصواب أن الخلق كما قال صفة قائمة بالرب غير المخلوق الذي هو مما خلق الله سبحانه يقول رحمه الله وعند هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء وقال أيضا يقولون إن أفعال العباد هي فعل الله تعالى وقد تقدم كلامهم في التشبيه ويقولون الفعل هو المفعول وقد جعلوا أفعال العباد فعلا لله عز وجل فامتنع مع هذا أن يكون فعلا للعبد لألا يكون فعل واحد له فاعلا ورد رحمه الله كثيرا على طريقتهم في إثبات مثل هذه المعاني فطريقة أهل السنة قولهم الخلق غير المخلوق فلما قل هذا خلق الله ليس معناه مخلوقات الله بل صفة تنسب إلى الله جل جلاله قائمة به عز وجل مغاير لصفة القدرة نعم قال المصنف رحمه الله فصل تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما كخمر لنبيذ ونحوه هل تثبت اللغة قياسا هل تثبت الأسماء بالقياس أي قياس هذا قياس لغوي لكن على طريقة القياس الشرعي ما القياس الشرعي ألسنا نثبت حكم الأصل في الفرع؟ لعلة جامعة بينهما فماذا يحدث نحن نعدي الحكم الموجود في الأصل إلى الفرع مع وجود سبب التعدية وهو العلة المشتركة طيب تعال إلى الأسماء لغة إن كان الاسم موضوعا لمعنى فهل يجوز أن أنقل هذا الاسم إلى فرع لأجل هذا المعنى الموجود مثلا هل يسمى النبيذ خمرا وهو نبيذ هل يسمى خمرا لوجود المعنى الذي سمي به الخمر خمرا؟ لماذا سمي الخمر خمرا؟ قال لتخمير العقل فسمي خمرا فهل أثبت اسم الخمر في النبيذ؟ فإذا قلت هذا خمر لا يقال لي هذا خطأ فأنا أثبتته قياسا هل يسمى النباش الذي يحفر القبور ويأخذ الأكفان أكفان الأموات؟ هل يسمى سارقا؟ لأن المعنى الذي موجود في اسم السارق وجد في النباش وهو الأخذ خفية هل يسمى اللائط زانيا والعياذ بالله لأن المعنى الموجود في اسم الزاني وهو الوطء المحرم موجود في اللواط هذا قائم على مسألة إثبات الأسماء قياسا أو إثبات اللغة قياسا يقول رحمه الله تثبت اللغة قياسا ماذا رجح المصنف إذن جوازها تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما هذا القيد هذا القيد ماذا يخرج يخرج أسماء الأعلام والألقاب ليش لأن الأسماء فيها ليست موضوعة لمعنى ويخرج أيضا أسماء الأجناس إنسان ورجل وامرأة لأن اللغة طردت في كل ما كان بهذا الوصف هل هل إطلاق رجل على زيد وعمر وخالد وبكر قياس لغوي ليس قياسا إذا قال في موضع لي معنى دار معه وجودا وعدم كخمر لنبيذ ونحوه وسارق للنباش وزان للائط وأمثال هذا أكثر الحنابلة على الطريقة التي رجح المصنفون المذهب فيها وهو جواز إثبات اللغة قياسا وكذلك من الشافعية ابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي وينقلون عن الشافعي مذهبه في هذه المسألة نقلا عنه من بعض كلامه في باب الشفعة مثلا كما قال في الأم إن الشريك جار تعرفون خلاف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار يقول إن الشريك جار يعني إثبات الشفعة خاصة بالشريك خاصة بالشريك فهل الجار تثبت له شفعة محل خلاف؟ يقول إن الشريك جار قياسا على تسمية مرأة الرجل جارا أين؟ والجار ذي القرب والجار الجنوب الصاحب بالجنب كما فسر بعضهم بأنها الزوجة يقول كما تسمى مرأة الرجل جارا فكذلك يسمى الشريك جارا يقول الشافعي قياسا إذا هو يستخدم القياس اللغوي ينظر إلى المعنى بين اللفظ واللفظ فيعده بسبب الاشتراك في المعنى هذه كما قلت لك طريقة أكثر الحنابلة ومن سميت لك من الشافعية أبو الخطاب بن الحنابلة والقاضي أبو بكر الباقلاني وبعض كبار الشافعية كما الحرمين الجويني والغزادي والآمدي وابن الحاجب وأكثر الحنفية على منع القياس اللغوي ليش يقول اللغة جاءت بهذه الأسماء ووضعتها لمعان. فلا يجوز لك أن تعدي هذا المعنى إلى موضع آخر ما جاء في اللغة لاستخدامك القياس فيها والقياس لا يصح لغة والقاضي السمعاني أخذ مذهبا وسطا قال تثبت اللغة قياسا في الأسماء الشرعية فقط لا في كل الأسماء ماذا عند النحات وهم أصحاب اللغة ما مذهبهم فيها لهم فيها مذهبان كمذاهب الفقهاء فمثلا يقول المبرد ما قيس على كلامهم من كلامهم يعني له ما يثبت يقول ما تراه قياسا هو ما أخذ من كلامهم ويقول الأخفش الأسماء تأخذ توقيفا في المقابل يقول ابن جني الجواز قول أكثر علماء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي ابن فارس في كتاب فقه العربية يحكي إجماع أهل اللغة على جواز الإثبات في القياس السؤال هو ما أثر هذا؟ له أثر فقهي مهم وهو أنك إذا أثبت اللغة قياسا لا تحتاج إلى القياس الفقهي كيف يعني يعني أنا أقول يثبت حد الزنا في اللواط ويثبت حد السرقة في النباش ويثبت حكم الخمر في النبيذ ليس قياسا بل لأن النبيذ خمر والحكم جاء في الخمر ولأن اللائط زانين والحكم جاء في الزاني ولأن النباش سارق والحكم جاء في السارق أنا لا أستخدم قياسا شرعيا إذا أثبتت القياس اللغوي طبقت الأحكام الشرعية بالنص لا بالقياس ومن لا يقول بالقياس اللغوي سيحتاج إلى قياس الشرعي الفرق كبير قد يقول قائل طيب في الأخير إن سميت النباش سارقا وأقمت عليه حد السرق بالنص تقول والسارق والسارقة فقطع أيديهم وهذا سارق أو ما كنت تسميه سارقا فقلت النباش يقام عليه حد السارق قياسا على السارق بجامع الأخذ خفية سيقول قائل طب النتيجة واحدة أقمت عليه الحد لا في فرق بأن يكون دليل النص أو أن يكون دليل كالقياس فالقياس قد يعترض وقد يناقش فيه وأما النص فمحل قبول لأن النص تناوله فهذا أثر الخلاف في المسألة نعم والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل إذن هذا تحرير المحل الخلاف في المسألة إذا اشتمل الاسم على وصف وكان الاسم لأجل ذلك الوصف كما قلنا في خمر لتخمير العقل كما قلنا سارق في الأخذ خفية كما قلنا زان في الوطء المحرم فكان الاسم لأجله هذا الذي يدخل فيه الخلاف وبالتالي خرجت كما قال الأعلام والألقاب والأوصاف الأوصاف كما قلنا اسم الفاعل اسم المفعول حسن الوجه لكل من كان كذلك وكريم الطبعي لكل من كان كذلك هذه الأوصاف لا يكون تعديتها من شخص إلى شخص قياسا لغويا لكن تقول فلان كريم طيب لما أقول زيد كريم وعمر كريم هل قست عمرا على زيد في وصفه بالكرم هذه لا علاقة لا إذن الأوصاف والأسماء والأعلام والألقاب لا تدخل قال وكذا مثل إنسان ورجل أن سمي شخصا أقول زيد رجل وأقول عمر رجل قياسا على زيد لا هذه لا تدخلها القياس لأن اللغة وضعت هذه الأسماء مضطردة في محال لها فهذا مستفاد بالوضع أو بالقياس مستفاد بالوضع فهذا لا يدخله القياس وكذا التقعيد العام مثل رفع فاعل ونصب مفعول فكلما وجدت فاعلا في جملة قل قياسا على الجملة تلك لا هذا حكم مضطرد فلذلك لا يصح أن يستخدم هذا دليلا لمن يقول بجواز إثبات القياس في اللغة يعني ما يفعله بعض العلماء يقول أنا أرجح جواز القياس والدليل يقول ألا ترى أن كل رجل امرأة يسمى إنسانا وكل رجل يسمى رجلا لا هذا ليس قياسا فلا تستخدمه دليلا هذا وضع لغوي وضعته اللغة فلا يدخل فيما نحن فيه من الحديث عن القياس نقف عند هذا القدر درسنا القادم إن شاء الله في الحروف وحروف المعاني كما سيأتينا في الدرس المقبل بعون الله منهم من يجعلها في صلب أبواب الأصول عند دلالات الألفاظ باعتبارها تحمل معانية لها أثر في فهم الجملة وسياق الكلام ومنهم من قدمها كالمصنف هنا تبعا لأصله المرداوي ويجعلون الحديث عن الحروف تتمة للحديث عن المقدمات اللغوية فإذا انتهى منها دخل في المقدمات الشرعية أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين